موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن إدنا ا ص ر ط س ت ق م أنعمت ي ن الذين صراط ل ع م خير المقضوع عليهم ولا الضالين م يا ايها الذين آ م ن و ا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد خير موسوعه ا ل يحكم ن ا ا ل س ي آمنوا للعلوم ا و ا ش ا ل ه الاسلاميه ا ش ه ر ل ح ر ا م ا ل ه ولا ل ل ا ا ئ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 ولا يجرمنكم شمئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوى ا واتقوا الله ان الله شديد العقاب كرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله لي والمنخلقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على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 و أ ت م ن ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فمن اضطر في م خ ل ص ة غير متجانف لاثم ف إ ن الله غفور رحيم ي س أ ل و ن ك ماذا أ ح ل ل ه م قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أ م س ك ن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله لهم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 إ ذ ا آ ت ي ت م و ن اجورهن محصين ن غير مسافحين ولا م ت خ د ي أ خ د ا ن ومن يكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد حلق عمله وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين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 فلم تجدوا م ا فتيمه صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكني ولكن اريد ليطهركم وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا ن ع م ة الله عليكم و م ي ث ا ق ه الذي واثقكم به إذ, اذ قلتم سمعنا و أ ط ع ن ا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آ موسوعه ن ا النابلسي ج م م ن ك قوم للعلوم أن ا ت د ا ي ا ل و ا وأقرأوا ل ت ق ا ل ل ه و ب ش ر ل ه ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الصالحات ل ه م م غ ف ر ة ر ع ظ ي م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ا ب ي ت ن ا أولئك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م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 أ ق ر ض ت م الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم, عنكم سيئاتكم ولادخينكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه ف ب موسوعه م ا م ل ع ن ا وجعلنا ق ب ه م ط ا س ي ا يحرفون للعلوم ك م ة ا ونسوا حظا ا ذكرون و ل ا ت ز ا ل تطلع على خ ا ه م و ا و ع ه النابلسي ل ق ا ل و ا إنا م الاسلاميه ف ن ف أ ق ر ا ب ي ن ه م ا ل ع د ا و و ل ى ا شركه دعويه وسوف ن ئ م كانوا ي ر ربحيه ا أ ل ا ل ك ت ا ا ب قد ج ء ك م ر س و ل ن ا يبين ل ك م ا ع ي ر ا ك ن ت م و ف و ن من ا ل ك ت ا ب يبين ل ك ك م ث ي ر مما ك ن ل ل ع ف و ن م ن ا ل ك ت ا ب ويعفو عن كثير عن قد ج ا ء ك م من ا ل ل ه نور نور وكتاب و ي خ م من ن الظلمات ا إلى ل و ر بإذن و ي ه د ي ه م إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م ل ق د ا ل ا ل و م ا ل هو ا س ل ا م ي م قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن أن مريم وامه, وأمه ّ وما في الارض جميعا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 وقالت ا ل ي ه و د و النابلسي ص ر ى نحن أ ن للعلوم ا ل ا ب ل ا م ن خلق يغفر ل م ن ي ش و س و ع ذ ب م ن ي ش ا ء و ل ل ه م ل ك ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م الاسلاميه بينهما و إ ه ل أهلا الكتاب م جاءكم ص ي يا ر ر قد و يبين ل ك على فترة من موسوعه ا ل ن ا ب ل أن ت ق و ل و ا م الاسلاميه ء ك ب ش ر و ن ي موسوعه النابلسي للعلوم ه ي ا ل ا س ل ف م ي ه التي كتب الله ل كتب ك م و ل ا ت ت د و ا ع ل ى أ ه ا ر ك م ف ت ل ن ا ب ا س ي ل ق ا ل و ا يا م و س ى إن ف ي ه الاسلاميه ق و ندخلها حتى يخرجوا م و س و ن ه النابلسي فإنا ا د ل ل يخافون أما للعلوم ي ا ل ب ا ب فإذا د خ ل ت م فإنكم غ ا ل ب و ن إذا د خ ل ت م و ن ك م غ النابلسي ب و ل ل ك ل و ا إن ك م مؤمنين ق ا ل و ا يا م و س ى إنا ل ن ن د خ ل ه ا أبدا م ا ي ا أبني آ د موسوعه ا ق ر ب ا ن ا ق ر ب ا قربانا ق ب ف ت ل من أحدهما ولم ي ت ق ب ل من ا ل ع ل و ق ا ل لأقتلنك ا س ل ق ن ك ا ل إ ن م ا قبل ا ل ل ه من النابلسي م ت ق ل ت ل ع ل ن ي م ا أ ن ا س ل ا م ي ه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 متى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح ب ن ا الناديه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا م ن ن قتل و س ا أ و ف س ا د في ا ل أ أ ر ض ف ك ن م ا ق ت ل ا ا ل ن س ج م ي ع ا و م ن أ ح ي ا ل ا فكأنما أحيا ا ل ن ا س ج م ي ع ا فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو, او تقطع ايديهم وارجل ه من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خثيون موسوعه النابلسي ل ل ا ب و م الاسلاميه م و س ل ع ل ك م ت ف ل ح و ن إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل و أن ل ه م you <laughs> م ن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله ت ا ل ر ا ف ا ل ل م ت ع ل م س ن ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آ خ ر ي ن لم ي أ ت و ك يحرفون الكلم من بعد م و ا ض ع يقولون يقولون إ ن أ و ت ي ت م هذا فخذوه و إ ن لم تؤتوه ف ا ح ذ ر و ه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 فإن ج ا شركه ا ن ه م أو أ ع ر ق ع ن ه م وإن ت ع ر ع ن ه م ف غير ربحيه ك فاحكم م ت ب ن م ب ا ل ق س ط إ ن ا ل ل ه يحب ا ل م ق ا ع ي ن وكيف ك ح موسوعه ن ن د م ا ل ت و ن ا ة فيها حكم ا ل ل ه ث س ي ت و للعلوم ن من د ذ ك الاسلاميه أ و ؤ م ن ن ن إ ا ل ت و ر ا ة ف ي ه الهدى شركه م ب ا ا ل ن ب ي و ن ا ل ذ ي ن للذين أسلموا ه ا ا د و غ ي ل ر ب ا ا ن ن و و ل أ ح ب ا ر ه م ا ا س ت ح ض م و ن ك ت ا ب الله و ك ا ن و ا ع ل ي ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس والعين بالعين والانف بالانف, والأنف بالأنف و ا ل س ن ب النابلسي س و ل ل ا ل و م الاسلاميه ومن ََ لم َْ يحكم َُْْ بما َِ أ َ ن ز َ ل َ الله َُّ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ الظالمون ََُِّ وقفينا ََ على ََ اثارهم َ بعيسى ِ بن َ مريم َ مصدقا َُِّ مصدقًا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانسان فيه م و ن و ر و م ص ع ه النابلسي من ا للعلوم وهدى م ل ي ن الاسلاميه ن لم ح ك ل ف ض ل ا ل ل ه ف و ل ا ب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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من ارتدت منكم معا إ ف ض ي ل ه الدكتور ف ح م د راتب ا ل ن ا ب ل س ب ي ن ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه في ا ل أ ر موسوعه ا ا د ا ل النابلسي د ن و للعلوم أن أ ه و ا ل ا س ل ن ا م ج ن ا ت ه موسوعه النابلسي إ للعلوم ا ل أ ك ل و ا م ن ومن فوقهم أرجرهم منهم أمة م تحت ت ص ي وكثير م ن ه م ساعة ا ل ر س و ل ل ب ك ه الهدى إ ل شركه دعويه ل ف م غير ربحيه ذات ل ل ه ي ع مضمون اجتماعي س إن الله لا ي قوم ل ك ا ف ن